يسر أخوانكم في موقع, موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا, يقدموا لكم لك هذه المادة إن الحضر لله أحضرنا وإستعينه وإستغفره ونعوذ بالله تعالى من شروع أنفسنا وسيئات أعبادنا من يؤمن الله فنم الله ومن و فنم الله لنا وأشهر الله لله لن يضار وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ حَقَّتْ قَائِمٌ وَلَكِنْ قُلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَيْهِ وَلَا سُبْحَتْ رَبِّكُمْ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقضوا وقولوا قولا سبيلا يسلقكم عيائكم الله ورسوله وخلالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أشر جمه المهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة الثلال ثم أمام الله والإخوة المسلمين فهذا هو اللقاء في الوقتات معالي السورة العوينة التي هي أعظم من في كتاب الله عز وجل فتوقفنا النوة الماضية عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهنا بدأ نهم العلم أن العبد لا يكون محققاً لإياك نعبد وإياك نستعين إلا بجد نجيل التوفيد وتجريد المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحقق الإنسان توحيد الله تعالى ويكون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع اخلاص جيد في هذا العمل وأن يكون فيه مخلصا لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا نبتغي من وجهه سبحانه وتعالى والآية التي بعدها قوله تعالى الهدى الصلاة المستقيم وهي الهداة هي الدرابة بدفر وهي إلى كل خير من قول أو عمل والصلاة المستقيم أي الطريق الواضح فالذي يعوجا جريد والعبراف فمداية كما لكره من العلم نوعان مداية المرشد، ومرشاد فمداية كرفية وسداد فمداية الدلالة والمرشاد والدلالة أن يبين الإنسان سبب الخير ويعلمها وهذه الهداية يملكها نور العلم. بالله تعالى كما قال تعالى وَرَمَّا فَهُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحُبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى أي أن الله تعالى بين لهم طريق الهداية وكما قال تعالى وَإِنَّكَ لَتَهُدِي مِنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أي لتبين للناس سبيل الرشاة وترشدهم من الطريق المستقيم والنرى الثاني من أنواع المداية هي دلالة التوفيق والصداد وهذه لا يدربها إلا الله تعالى كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه دلالة التوفيق أن الله تعالى يحبطه في قلب العبد التنفيق للقيام للطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات هذه الهدارة لا يملكها بشر ولا ملك لا يملكها أمين الله تعالى وإرادة نجمع بين هاتين الآياتين وإنك لا تهدي إلى صراف المستقيم وهات الثانية إنك لا تهدي من أحبك فهدارة المثبتة وإنك يتغذي إلى صراف مستقيم هي هداية الدلال والأشاق والهداية المنفية إنك لا تهدي من نحتك هي هداية التنفير والسباب فهذا بما من الله تعالى فالنبي الله عليه وسلم لأنها رضى رأبا إليه وقال يا كل ما من الله كلمة وما الله كان يجلس عندها شكراً وعبد الله يجابين ليه وقال على عبد المطلب وكان ياشر ما قال هو على ملة عبد المطلب فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فإذا يكون التوفيق أن الإنسان يوفق للقيام بالطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات هذه لا يملكها إلا الله تعالى رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه الصلاة المستقيم فسر أنه العلمي المستقيم تنوعت عباراتهم في تفريده منهم من ذكر أن المواد بالصراف مستقيم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة منهم من ذكر أنه الاسلام ومنهم من ذكر أنه الحق ومنهم من ذكر أنه اتباع كتاب الله تعالى وكله كما ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف تنوّع لا تضار فإنه من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتنى بالصحادة فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع كلام الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله ويجمع هذه الأقوال أن الإنسان يكون سائرا على الصراط المستقيم يجمعه أن يحقق الإنسان الشهادتين أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً رسول الله أشهد والله لا إله إلا الله بأن نجدد التوهيب وأشهد أن محمداً رسول الله بأن نجدد المتابعة فإن العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا على طريق أنبيائه وعلى طريق رسله وأن كل من ترك طريق أنبياء الله ورسله وطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من المستقيمين وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف هذا الصراط المستقيم أن الإنسان يتعبل لله تعالى في كل وقت بما هو واجب عليه في هذا الوقت فهذا تحقيق الصراط المستقيم وهذا يتطلب منه أن يتعلم وأن يعلم شدة دهاجتي إلى أن يتعلم دين الله تعالى ليعلم في كل وقت ما هو واجب عليه في هذا الدين وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن تكرار العبد هذا السؤال إهدر الصراط المستقيم مع قيامه بالعذاب وأن تكرره كل صلاة كل يوم على الأقل سبعة عشر مرة. فقال ليس هذا من باب تحصيل الحاصل وإنما هذا مما يدل على شدة حاجة العدد وشدة ثاقته وحاجته إلى الله تعالى ليهديه يهديه ويوفقه إلى هذا الصراط المستقيم فإن من أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول وأيضا يتبين لك من هذه الآية أن الإنسان يستشعر شدة حاجته وفقره إلى الله تعالى وأن يستغني عن الله طرفة عين لذا كان من دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا أصدع وإذا أمسى يا حي يا قيوم رغبتك أستغيث أصدع لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فاتقات على هذا الدين منة من الله رب العالمين كما قال تعالى مخاطما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد قبل تركا إليهم شيئا قليلا وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهذا يدل على شدة انتقال العبد وفاقته وفقره وحاجتي إلى عون الله تعالى وأن يوفقه وأن يسدده للثبات على هذا الصراط المستقيم حتى يلقاه قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أنعمت عليهم بطاعتك من ملائكتك وأنبيائك والشهلاء والصالحون فهذا هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم أي اليهود والضالين وهم النصارى ورد الإسلام الكربيلي ومسلم الإمام أحمد من حديث علي بن حاجم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى ومن هذه الآية يثبت أهل السنة والجماعة لله صحة الغضب فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الله تعالى ما أثبت لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال العيون محمد رحمه الله من الله بخلقه كبر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كبر وليس فيما وصف الله نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل فاليهود مغضوب عليهم كما قال الله تعالى عنهم بئس ما اشتروا به اي يكفر بما انزل الله بقي ان يسر الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب من عذاب و للكافرين عذاب مهين وقال تعالى عن النصارى قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواد السبيل تفصوا صفات اليهود هي صفته الغضب وخصوا صفات النصارى الضلال لأكل يهود عرفوا الحق ولم يعملوا به والنصارى جهلوا فأخطروا وأما الذين أنعم الله عليهم فهم علموا الحق وعملوا به فهذه الآية قسمت الناس إلى ثلاثة أصنات الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق وعملوا به من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والصنف الثاني هم الذين غضب الله عليهم من اليهود الذين علموا الحق ورفضوه ولم يعملوا به والصنف الثالث الذين أضلهم الله تعالى وهم النصارى الذين جهلوا الحق فوقعوا في الضلال وهذا وهذه الآية تنطبق على كل من فعل فعلهم كما قال نعيم بن محمد رحمه الله أيضاً قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى فاليهود عين ولم يعملوا فاستحقوا غضب الله كذلك الذي يعلم ولم يعمل هذا معرض نفسه لغضب الله تعالى والنصارى جهلوا فأخطاروا وضلوا عن الصراط المستقيم فوقعوا في الضلال وكان كل من اليهود والنصارى مغضوب عليه ضالين إلا أن أخص أرصاف اليهود هي الغضب وأخص ما يتعلق بالنصارى هو الضلال وفي هذا رد على الذين يعزون عباد الخبور بالجهل الذين يعبدون الأموات أو الذين يتحكمون إلى قوانين وضيعة أضعها البشر من محاتة أفكارهم فهؤلاء النصارى حكم الله عليهم بالضلال وهم في هذا الشرك عن جهل ولم يعذروا فكل من وقع في الشرك الأكبر سواء كان جاهلاً أو مقلداً أو مجدهداً أو متلولاً أو عالماً فهذا يُحكم عليه بالشرك لأن الجهل ليس عذر للوقوع في الشرك ليس عذر في أن الإنسان يقع في الشرك الأكبر بل الإنسان مطالب أن يبحث عن دينه ويتعلم دينه لأن الله تعالى ما خلقه إلا لعبادته وأيضا في هذه الآية ردٌ على الجميع وغيرهم من المعطلة من الأشاعرة والمكوذية والمعتزلة الذين يمكنون صفات الله تعالى فإن الله تعالى أو أثبت لنفسه صفات سبحانه وتعالى فنحن نثبتها له سبحانه وتعالى فالله تعالى يحب ويرقى ويرقى ويرقح ويرقح وله يد وهو تعالى فوق العرش ونثبت له تعالى ما نهبت لنفسه من الاسماء الغسنى والصفات العلى فإن هؤلاء الجهنية لا يثبتون لله تعالى صفات فكما ذكر اهل العلم ان هؤلاء يعبدون عدما لان المعطر يعبد عدم لانهما من ذات موجودة الا ولاء صفات فالله وصف نفسه بانه رحمن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وذكر أنه رب العالمين فهذه الأسماء والصفات تدل أن الله تعالى أفعالا فنحن نثبتها له وأيضا في هذه الآية رد على الرافضة المشركون الذين يلعنون الصحابة ويكفرونهم سواء كانوا سكان إيران أو لبنان أو العراق أو الآن في البحرين والكويت وبعض المحافظات السعودية والذين صار لهم الآن أيضا أتباع في مصر أولئك مشركون وأكثر من اليهود والنصارى لأن الرافضة الرافض كما ذكر ابن حزم رحمه الله قال الله رافض هذا دينهم دين غير الإسلام فمن عقيدة الغوافظ أنهم يعتقدون أن كلام الله محرّف ومن عقيدتهم لعن أبي بكر وعمر ومن عقيدتهم أنهم يكثرون الصحابة إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة على خلاف بينهم ومن عقيدتهم ذكاح المتعة ومن عقيدتهم الاتهام الله تعالى بالبداء ومن عقيدتهم الغيبة والرجعة إلى غير هذه العقائد الكفرية فهم أكثر من اليهود والنصارى كما ذكر الشعبي رحمه الله قال إن اليهود والنصارى خير من الرافضة لأن اليهود لما سئلوا عن خير الناس قالوا أصحاب موسى والنصارى لما سئلوا عن خير, خير الناس قالوا أصحاب عيسى والرواطد لما سئلوا عن شرع الناس قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأولئلنا نعمل Muslims ونكفرهم عوامهم وعلماؤهم لأنهم ليسوا على دين الإسلام ومن تقارب معهم فهو جاهل بحقيقة ما بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ردٌ على هؤلاء الرافضة لأن أولى الناس باتباع الصراط المستقيم هم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم علموا الحق وعملوا به وهم فتحوا البلاد بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الهدى والقرآن أن هؤلاء الروافض المشركين فهم هم هم مع غيرهم من اليهود والنصارى أعداء على الإسلام فهم يحاربون الإسلام ويحاربون أهل الإسلام ويتحالفون مع المشركين لأجل أن يقضوا على الإسلام وأهله فأولى الناس بالسير على الصراط المستقيم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه كما فسر أبو العالية وغيره من, أهل من السنة أن صراط الذين أنعمت عليهم أبو بكر وعمر وفسره غيره بأن صراط الذين أنعمت عليهم هم النبي صلى الله عليه وسلم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وهم الذين اختاروا الله لسحبة نبيه وإقامة دينه ولا يغضهم إلا زنديق لأن هؤلاء الصحابة هم الذين بلغوا إلينا هذا الدين وبدلوا فيه أرواحهم وأنفسهم ودماءهم وأموالهم فمن عقيدتنا أننا نحب من أحبهم ونكفر من أبغضهم ولا نذكرهم إلا بخير عملا في ذلك بقول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك روح الرحيم أقول قولنا لا واستغفر الله <سؤال> الحمد لله والصلاة رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم بالله شهيدا وشر والله لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرا و توفيلا أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ايها الاخوه الكرام هذه الصورة الكلام فيها لا ينتهي، وكل ما ذكرنا في هذه الالقاءات الثلاثة إنما, هي إنما هو غيض من فيض وقطرة من نهر. فإن هذه الصورة صورة عظيمة اجتملت على على مقاصد هذا الكتاب العظيم، فيجتملت كما ذكرنا على أنواع التوحيد الثلاثة: الروبوبية والبروهيّة والأسماء والصفات. واجتملت أيضاً على ذكر أركان العبادة وهي المحبة والخوف والرجاء وأيضاً فيها الرد على جميع فرق ضلال كما فصلنا من قبل فيها الرد على المرجعة والخوارج والم... والقدرية والجبرية وفيها الرد على الرافضة والجهمية وأيضاً في هذه الصورة من خوالد هذه الصورة العظيمة أنها ذكرت نوعي التوحيد التوحيد العلمي والتوحيد العملي وذكرت أيضا هذه الصورة أن الإنسان يتضرب من الحول والقوة وأن يفتخر الله تعالى في كل أحواله وأن يستعيل الله تعالى على فعل المنورات وترك المنورات وإنضاء بالمخدورات وأيضا من ما عليه هذه الصورة الدلالة على التوحيد أن الإنسان لا يعلق قلبه بمخلوق لأن الله تعالى ذكر في آية مالك يوم الدين فإن الله تعالى هو مالك هذا اليوم الذي لا يملك فيه أحد لأحد شيئا فالإنسان إذا, فالإنسان إذا علم ذلك أوجب ذلك له أن يعلق قلبه إلا بالله تعالى لا يعلق قلبه بملك مقرد أو نبي مرسل أو عبد صالح أو يعلق قلبه بحاكم يضع قوانين وضيعة أو يعلق قلبه بمخلوق غير الله تعالى فالإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله تعالى لا يعلق قلبه إلا بالله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاظمة يا فاظمة لا أبني عنك من الله شيئا وأنم أنبياء الله ورسله وأنبياء الله إلا يشفعونا في يوم القيامة الأنبياء والرسل إنما يشفعون بعد إذن الله وإله كما قال تعالى كل لله الشفاعة جميعا فلا يشبعون إلا بعد ابن الله ورضاه كما قال تعالى وكم ملك بالسموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أيام الله لمن يشاء ويرضى فمن وقع الشر يحرم الشفاعة فأولئك عباد الأموال كعباد البدوي والدسوق وغيرهم من المشركين هؤلاء يحرم الشفاعة لأن شرط الشفاعة تجريد التوليد والمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم كما روا الصاحب حديث الحديث روا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فهذه الصورة أولابنا أن تدبرها ومن أراد التوسع فيرج في ذلك إلى كتب التفسير أو أل يرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين يتبين له جهل أكثر الناس عن فهم هذه الصورة العظيمة التي هي أعظم صورة في كتاب الله تعالى وهي أم الكتاب لا تصدق الصلاة إلا بها وهي شفاء من كل ناء قد صحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفاتحة شفاء من كل ده اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصراكنا في أمرنا وصراكنا خدابنا وصراكنا على الخوف اللهم ارسل فينا كبتابة وسطن أهلك الله عليك بإعداد الدين اللهم عليك بإعداد الدين اللهم ارسلنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وعند الموت جنة نعيب نكون قبل